في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهم نثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل ودوس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامهه الثلث فان كان له اخوه فلامه السدس من بعد وطيه